والالسابِقُونَ الأأََّلونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَْإصَارِ وََّبينَ التَّبَعُهُ بِإحسَالِ الَّظِيَ اللهَّهُ عَنْهُم رَضِيَ اللهَّهُ عَنْهُم وَرَضُو عَنْهُ وَعددَّ لَهُم جََّاتٍ تَجرِْي تَ تحتَْال أَنهَا فِيهَا أَبَدَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْإِعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَرَادُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ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 وَسَتُ رَدّونَ إِلَ عَالِمِ الغَيبِ والالشَّهادَةِ فَيونَ بِأُكُون بِمَاكُ تُنْ تَعْعملَلون وَآخَرونَ مُررجَونَ لِأَمْرِ اللههِ إَّا يُعََذّبُهُم وَإَِّا يتوبُ عَلَيهِم وَلَّهُ عَليم حَكين